بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم غلبت في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح. ينون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مُلْقًا رَّبُّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم.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 أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماء ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتضاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق ومعًا وينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آلتي أن تقوم السماء والأرض بأمري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 وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنت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 إذا فريق منه بربهم شركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا النساء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 سبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا يرضو في أموال الناس فلا يرضو عند الله وما آتيتم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء أيد الناس ليديقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشرفين فأقم وجاك للدين الأولى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 117. فقبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقلنا من الذين جرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 118. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابه فيبسطه في السماء فَكَسَفَنَ فَتَرَ الْوَدَقَ يَخُودُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ يُلَزَّزَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَنَعْبُدَنَّ مِنْ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 ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لمثوين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 ولاهم يستعترون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولن جتوب بأيّ تل يقولن الذين كفروا لا الذين كفروا